الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم أبارك على النبي الزكي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وأسأل الله العظيم أن يتقبل عملنا وأن يغفر زللنا وها هو الشهر الكريم قد انتصر وها نحن نستقبل النصفة الثانية منه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لنا في شهرنا وفي عملنا وصيامنا وقيامنا وان يتقبله منا بقبول حسن اما بعد ايها الاحباء فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكايه جديده من شكايات رمضانيه وحكايه اليوم مختصره لكنها معبره يوري الاصمعي الراويه العربي المعروف عبد الملك بن قريب قال مر اشعب بن جبير اشعب هذا الطماع المشهور بالطمع الذي يربيه المثل في الطمع مر اشعب بن جبير فعدت به الصبيان ماشي في الطريق فالصبيان قاموا يهزؤون به ويسخرون منه ويمتفون حوله وهكذا فراد ان ينقذ نفسه منهم فقال لهم هل علمتم ابن عبد الله ابن عمر يقسم الان في داره تمرا وجوزا فصدق الصبيان مقالته وتركوه وجروا الى دار سالم لعلهم يمالون يمالون نصيبهم من التمر والجوز ولما راى اشعب الصبيان وهم يجرون الى دار سالم قال لنفسه وما يدريني لعل هو حق ولعل سالما فعلا يقسم تمرا وجوزا اختراع الفريا ثم صدق نفسه ودع نفسه الى تصديق ما تراه هو وقال وما ادري لعلّه حق في كثير من الاحيان ايها الاخوه الاخوات يظل الكذاب يكذب ويكذب حتى يخير اليه انه صادق وينسى انه هو الذي اتبع الكذبه وهو الذي اخترع الفريا وهو ابن جدتها وصاحبها وهذا الذي فعله اشعب فعل مثله ابو جهل لعنه الله في قصه عجيبه غريبه حدثت في مثل هذا اليوم من شهر رمضان من السنه الثانيه للهجره ليله بدر ليله بدر في ليله ال17 من رمضان فلك وكيف استجاب الله دعاء ابي جهل هذا ما نذكره ان شاء الله في ليله بدر من السنه الثانيه للهجره حينما التقى المسلمون والمشركون في بدر بعد ان افلتت العير واصر ابو جهل ومنعه ان ياتوا الى بدر وقال نقيم بها ثلاثه فننحر الجزور ونتعمد الطعام ونشرب الخمور وتغني علينا القيات وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا ابدا ووصل المسلمون الى بدر والمشركون الى بدر في موعد قدره الله تبارك وتعالى وبدأ الفريقان يستعدان للالتحام والاختفال في هذا اليوم رفع أبو جهل يديه إلى الله تبارك وتعالى يدعو ربه عز وجل أن ينصر الحق يدعو ربه عز وجل أن ينصر الحق أبو جهل يدعو ربه أن ينصر الحق ويستفتح ويقول يا رب أسألك أن أن تفتح على اهدى الطائفتين الايمان احمد في مسنده اخرج عن عبد الله بن سعده بن صعيف ان ابي جهل قال حين نلتقى القوم اللهم يعني حين نلتقي المسلمون والمشركون قال ابو جهل اللهم اقطعنا للرحم وااتانا بما لا نعرفه فاحمله الغداه يعني يا رب الذي جاء فقطع ارحامنا وجاءنا بما لا نعرفه اهلكه اليوم فكان كالمستفتح اي الذي يطلب الفتح وفي روايه موسى بن عقبه لاحداث غزوه بدر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالنصر بينما ابو جهل يدعو ويقول اسمع الى ما يقول ابو جهل اللهم انصر خير الدينين والله ام ديننا القديم ودين محمد الحديث وكانك دينه القديم لقدمه صار حقا ولحداثه ما جاء به محمد صار باطلا يقول انس خير الدينين وفي بعض الروايات كان جاء عنه انه قال اللهم انصر احد الطائفتين واحبهما اليك يعني كانه يتصور نفسه ومن معه اهدى طائفتين ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه اضل الطائفتين وجاء في الوه ان المشركين حين خرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من مكه اخذوا باستار الكعبه واستنصروا الله وقالوا اللهم انصر اعز الجندين واكرم الفئتين وخير القبيلتين وفي هذا كله نزل قول الله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ان كنتم تطلبون الفتح من الله لاصحاب الحق فقد جاء الفتح يعني اصرت ما, ما قلتم انتم قلت يا رب انصر اهدى الطائفتين انا أنصر اهدى الطائفتين يا رب انصر خير الدنين انا أنصر اهدى اهدى الدنين او خير الدنين يا رب انصر افضل القبيلتين و اكرم الفئتين انا أنصر افضل القبيلتين و اكرم الفئتين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و ان تنتهوا فهو خير لكم و ان تعودوا نعود لو مرة ثانية عدتم الى الدعاء و قلتم يا رب انصر اهدى الطائفتين سننصر اهدى الطائفتين ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت وان الله مع المؤمنين اي مع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ليس مع ابي جاهل وابرابه انما هو مع محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم عليه اذا ابو جاهل اخوانه واخوانه كذبوا وكذبوا وكذبوا حتى صدقوا انفسهم وخيل اليهم وزين لهم الشيطان سوء اعمالهم فصدهم عن السبيل حتى انه لا يطلب من الله تعالى ان يقف الى جواره والى جوار اصحاب الهدى ضد اصحاب الضلال وينزل الله تبارك وتعالى على نبيه انه قد استجاب لابي جهل ليس اكراما لابي جهل ولكن توبيخا وتهديدا لابي جهل ولمن على شاكلة ابي جهل وا شاء الله ان ينصر احد الطائفتين وكان من اول القتله ابو جهل لعنه الله تعالى قتله شابان صغيران من شباب المسلمين ودقيت فيه بقيه شاء الله ان تحذر رقبته على يد عبد الله بن مسعود ذلك الرجل الضعيف الجسم الضعيف البنيه الذي كان يقرا القران في مكة وقام ابو جهل فلطم فاراج الله تبارك وتعالى ان يقتص له من ابي جهل ولم يقتل اذا ابو جهل هذا على يدي رجال اشداء ولا كده انما قتل على يدي غلمان ثم على يدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن يزرع الشر يحص بالنجامة زرع ابو جهل من الشر فحصب الندامة لا ريب يا إخواني أن أبا جهل كان يعلم أن رسول الله على الحق هذا لا خلف فيه ولا ريب فيه كان يدرك هذا تماما واعترف بهذا لكثير من المشركين جاء أن أبا جهل وابا سفيان والأخنس بن شريق كانوا يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يستمعون لقراءته القرآن فكل واحد يأتي من طريق ويجلس في مكان ويسمع فاذا اصبح الصباح ضمهم الطريق فكشف بعضهم بعضا فتعاهدوا ان لا يعودوا وفي اليوم الثاني ايضا فعل نفس الثالث فتعاهدوا ان لا يعودوا في اليوم الثالث قالوا لو رآنا سفهاؤنا وغلماننا لا سمعوا لمحمد ولا صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فتعالوا نتعاهد ان لا نأتي الى محمد بعد ذلك ابدا ثم لما اصبح الصباح ذهب الاخلص بنشريق الى ابي سفيان وساله ما سمعت من محمد قال سمعت شيئا فهمت بعضه ولم افهم بعضه قال وانا كذلك ثم ذهب الى ابي جاهل اسمع اعتراف صريح من ابي جاهل بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الرساله ف اخذ عصا وذهب الى ابي جاهل وقال يا ابي الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد قال تنازعنا نحن وبنوا عبد منافن الشرف اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا وفعلوا مثلنا واعطوا فاعطينا حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا كفرس الرهان قالوا منا نبي نأتيه الوحي من السماء فمتى نبرك مثل هذه والله لا نؤمن به اغدا ولا نصدقه هذا اعتراف منه والمغورة ابن شعبة رضي الله عنه يقول كنت مع ابي جهل فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابو جهل والله لو اعلم انك على حق ما تبعتك فلما انصرف قال للمهوره والله اني لا اعلم انه على الحق ولكن بنو قصي قالوا فينا الحجابه قلنا نعم قالوا فينا الندوه قلنا نعم قالوا فينا السقايه والواء قلنا نعم قالوا منا نبي فمتى ياتينا نبي لا نؤمن به حتى يكون منا نبي وهذا مصداق قول الله تعالى وقال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ومع هذا اليقين من أبي جهل فإنه كذب ثم صدق كذبته ومثل أبي جهل في الدنيا كثير لا تزال الأيام تقذف بهم أرحام الأمهات إلى حياة الناس ولا تزال الليالي حبال يا رب ابي جهل في كل حي نسال الله ان يحفظنا من ادوات الجهل المتكررين الذين يكذبون ويكذبون ثم يصدقون انفسهم ويمسون انهم اخترعوا هذه الكذبه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينصر عباده المؤمنين وان يقضي على الظلم المتوالين وان ينصر الحق واهله انه على كل شيء قدير وإلى لقاء آخر أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين